آله وصحبه أجمعين ضمن دروس التفسير تفسير سورة النساء يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن إلا أن بفاحشه بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف إلى آخر الآيات يا أيها الذين آمنوا سبق معنى أن تصدير الخطاب بهذا النداء في ثلاث في ثلاثة فوائد الأولى العناية والاهتمام به والثانية الإغراء وأن من يفعل ذلك فإنه من الإيمان كما تقول يبنى الأجد جد والثالثة أن امتثال هذا الأمر يعد من مقتضيات الإيمان وأن عدم امتثاله يعد نقصا في الإيمان ذكر ذلك الشيخ ابن ثمين في عدة مواضع من كتبه يا أيها الذين آمنوا المراد بالإيمان هنا الإيمان بالقلب والجوارح لأن الإيمان إذا أفرد يشمل هذا وهذا والمعنى يا أيها الذين آمنوا بقلوبهم ونقادوا وعملوا بجوارحهم ماذا قاعدة الإيمان إذا أفرد ولم يذكر معه وعمل الصالحات فإنه يشمل جميع خصال الدين من اعتقادات وعمليات وأما إذا عطف العمل الصالح على الإيمان كقوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإن الإيمان حينئذ ينصرف إلى ركنه الأكبر الأعظم وهو الاعتقاد القلبي يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترث النساء كرها تفسير هذه الآية كما قال ابن عباس كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية رواه البخاري وضح المعنى وليس المراد الإرث المعروف أن هذه المرأة تورث تورث كلها مال فنحن للهلاء وإنما كما قال ابن عباس كانوا في الجاهلية إذا ماتت زوجة القريب زوجة الرجل مات الرجل فيكون أولياء الرجل حق بالزوجة يتصرفون بها نسال الله السلامه يمنعونها يريد أحدهم أن يتزوج بها يريد أن يزوجها من يشاء يمنعها من الزواج هذا لا يحل لكم أن ترث النساء كران وليس المراد الإرث المعروف أن المرأة نرثها نحن لا وإذا قال ابن جرير إن ذلك ليس من معنى وراثتهن إذ هن متنى فتركنا مالا وإنما ذلك أنهم في الجاهلية كانت إحداهن إذا مات زوجها كان ابنه أو قريبه أولى بها من غيره ومنها بنفسه إن شاء نكحها وإن شاء عضلها فمنعها من غيره ولم يزوجها حتى تموت فحرم الله ذلك على عباده إذا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم خطاب لمن لا الأقرباء. الأقرباء. أقرباء أقرباء أقرباء مو بل الزوج أقرباء الزوج الذي مات يعني متبة الخطاب لأولياء الزوج لمات لما الزوج هم يتصرفون بها هذه كانت في الجهلية يفعلون ما يريدون يمنعونها يتزوجها أحدهم لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها أن ترثوا النساء ما معنى ترثوا النساء أي تخلفوا أزواجهن عليهن وتكون لكم الولاية عليهن وليس المراد أنهم يرثونهن كما يرث المال والمتاع بل المراد الخلافة عليهم لا يحل أي يحرم ولا يجوز ذلك هذه الجملة الأولى فصورة النساء كما تعرفون أحكام النساء ومن ضمن المنهيات والتي نهت عنها الشريعة ما كان موجود في الجاهلية من هذا الأمر وهو إنه إذا مات الرجل كان أولياءه أقرباءه أحق بها من غيره يمنعونها يزوجونها من يريد يتزوجها من يريد هو لباس إن الرجل تزوج زوجة تخيه ولا لا إذا وافقت ورضيت ورضي الأولياء وغيره طيب إذا لا يحل لكم أن ترث النساء كرها هذا الجملة الأولى الجملة الثانية ولا تعذلوهن لتذهب ببعض ما تيتمهن صلى الله عليه ما هذه عاد زمن هذا زمن المادة وزمن المال ولا تعذلوهن هنا الخطاب للأزواج على القول الراجع هو قول جمهور المفسرين الخطاب لمن؟ للزوج والعضل ما هو العضل أبو أحمد؟ المناء, المناء. والمعنى أي لا تضارهن في العشرة للترك لك ما ما أصدقتها أو بعضها أو حقا من حقوقها عليك أو شيئا من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد ويقول بن جرير في ترجيح القول نهى الله زوج المرأة عن التضييق عليها والإضرار بها، وهو لصحبتها كاره ولفراقها محب لتفتدي منه ببعض ما اتاها من الصداق. حسناً، الله السلام هل موجود الآن؟ لا يريد المرأة، فماذا يفعل؟ يضيق عليها من أجل ماذا أبو أحمد؟ حتى تطلب الطلاق فيقول أعطيني. أعطيني حقي وأطلقني. نعوذ بالله. ما رأيكم هذا موجود ولا كثير؟ هذا بقطع في هذا الزمان. نسأل الله السلامة. بل الآن في هذا الزمان أصبحت المرأة الآن في المجتمع أصبحت كل امرأة بحثا وظيفة. حتى لو تقول لها خمس مئة ريال ميتين كيلو عن المدينة تذهب وتأتي. من أسبابي لها أسباب كثيرة منها الانفتاح وواو إلى آخره وأولياء الأمور لكن ليس هذا الموضوع من الأسباب من الأسباب أن المرأة أصبح حديث النساء تقول الويل لك إن طلقك زوجك أو إذا لم يريدك فلن تجدين إلا ما الله من يقول إذهب لأهلك أنا لا أرغب بك لا بعد ذهاب الحياء وقلة الدين ما فيه بل إني أعرف قصص كثير وأنتم تعرفون يقول لا تطلق يا فلان لا تطلق لا تطلق أضغط عليها، عاشرها معاشراً غير طيبة، ماطل معها، ثم تطلب ماذا؟ الطلاق، فيقول ما عندي مان، أنا موافق على الطلاق أعطيني حقي، نسأل الله السلام، هذا موجود، موجود بكثرة، ولذلك الآن تجدون على مستوى النساء الآن، سأل الله السلام، أصبحت المرأة تبحث عن وظيفة بأي مكان، بأي مكان، ونعرف كثير من النساء معلقات، بالأعرف امرأة عانى لها ثلاث سنوات. الزوج قل لا أطلقه حتى تعطيني حقي مع أن السبب منه فأضف أضف ذلك إذا كان رأي مخدرات أو رأي خمور أو لا يخاف الله حدث ولا حرج هذه لا يطلق أبدا صاحب خمور أو كذا فأصبحت المرأة الآن تبحث عن الوظيفة لتتفادى هذا الأمر قد تتزوج برجل لا يخاف الله أو رجل لا يريدها فلا يطل فلا يطلقها بستل أمسكهن بمعروف فارقهن بمعروف فلابد من مال يعني بأسلوب آخر للأسف إلا من أدار خاصة بعض القبائل وانتشرت من من قل الدين والحياة لا يطلق إلا بحقي هذه قاعدة أنا لا أطلق إلا تعطوني حقي هو غلطان هي غلطانة هذا أمر آخر صلى الله عليه وسلم وكل حينما يذهب الدين ويذهب الحياء وتذهب الرجولة ويذهب الوازع الديني فتجد الرجل حينما يذهب حياؤه يأتي لمرأة تزوجها ثلاث سنوات أربع سنوات ثم يقول تحدث قضية صغيرة تقول أنا سأطلق أعطيني حق حتى أطلق بل أعرف قصة هنا رجل يقول لها استقاعه لا تطلق لا تطلق انتبه هم يدري قال لهم لماذا؟ قال حتى هي تطلب الطلاق فتقول أعطيني حقي فيأتيك حقي كامل ثم وتذهب تتزوج. يعني مثل هذه الأمور لو أحد تكلم فيها لن تهى الدرس لكن حتى تفهم الآية تفهم الآية الله ما عن هذا الأمر إلا لحكمته ولعلمه أنه للأسف سينتشر بهذا الزمان أصبحت المحاكم الآن القضية القضية قضية الطلاقات حتى امرأة تقول لامرأة يا ويلك إذا زوجك ما طلع صالح حوزين استعدي إلى المهر وأعرف أب صلى معي العشاء يقول لهم من يجعل ثمين ألف قلت وشي قضية يطلق وقال ما طلق أعطوا الحقي ولا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن إذن الخطب لمن الزوج الزوج طيب لا يحل لكم أن ترث النساء خطاب لمن؟ لأقرباء الزوج أقرباء الزوج إذن الأولى لأولياء الزوج أقرباء الزوج أخ الزوج ابن الزوج الآية الثانية أو الجملة الثانية ولا تعذروهن لتذهب بعض ما تيمهن للأزواج وإلا الذي يريد ما عند الله الزوج يطلق المرأة إذا هي غير راغبة يطلق ويترك ما عند الله الزوج وأنت عفوا أقربه للتقوا لكن هذه الأمور وتطبيق القرآن وحكام القرآن نادر في هذا الزمان. يقول الرازي أن الرجل منهم كان يكره زوجته ويريد مفارقتها، فكان يسيء العشرة معها من يصدق أن بعض عادات الجاهلية ستكون عندنا سبحان الله؟ أن الرجل منهم كان يكره زوجته ويريد مفارقتها. فكان يسيء العشرة معها ويضيق عليها حتى تفتدي منه نفسها بمهرها وهذا القول قول أكثر المفسرين سبحان الله إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة هذا مستثنى فهنا يجوز أن تفعل ذلك لي تفتدي المرأة وتترك المرأة أي لا يحل لكم أن تعذلهن بحال من الأحوال إلا في حالة إتيانهن بفاحشة مبينة والفاحشة كل ما فحش وظهر قبحه في هذه الحالة يجوز لأن فعلت السبب الذي يجيز ذلك وأنت لا تريدها حينما فعلت الفاحشة فتأخذ حقك وتذهبها إلى أهلها وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالفاحشة هنا فقيل الزنا وقيل النشوز وقيل بذاء اللسان واختار الطبري العموم إختار الطبري العموم لماذا اختار الطبري العموم؟ قال لأن الله عما فقال كل فاحشة من بذاء بذاء باللسان على زوجها وزنا بفرجها وذلك أن الله عما بقوله إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة كل فاحشة متبينة ظاهرة فكل زوج امرأة زوج امرأة أتت بفاحشة من الفواحش التي يزين أو نشوز فله عضلها على ما بين الله في كتابه والتضيق عليها حتى تفتدي منه هنا يستفن يستفن يعضلها حتى تذهب إلى أهلها ويتركها اللي لنسمحنا الخلع إلا ياتين بفاحشة مبينة وإن كان الفاحشة في الأصل كما تعرفون إن في القرآن مطلقة على الزنا ولا تقرب الفواحش ولا تقرب الفاحشة طيب إذن لا يجوز للرجل للزوج أن يضيق على زوجته من غير سبب حتى تفتدي منه وما أدراك وبالذات حينما يبدأ يدندن الرجل انظر فلانة شرت لزوجها جيب صلى الله قصص والله يا أخوة ما, ما يعرفها إلا من دخل مع المجتمع خاصة في زمن إلا ما رحم الله قلت الرجول إلى درجة ما يصدقها أقل في ليلة الدخلة الزواج له أسبوع والله شوفي فلانة شرت لزوجها جيب عيانا بيانا شوفي فلانة سددت سدد الدين عن فلان تروي النساء قصص ما ينبغي ذكرها لأنها أصبحت يعني انتشرت والله شوفي فلانة تعطي زوجة أن أول يوم الرجال وشي يقولون ما ينبغي تأخذ المرأة ولا درهم هل يلآن انظر طيب يا أخي وين الرجولة في أول أسبوع من العرس تقول هذا الكلام والله فلانة شرت الزوجة جيب والله فلانة تعطي زوجة ولا يستغرب يستغرب في هذا الزمال ينفتح كل شيء وقلت الرجولة إلى غير ذلك <تصفيق> ثم قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف هذا أمر من الله عز وجل المعاشرة بالمعروف ما معنى المعاشرة الصحبة والمخالطة والمعنى ليعاشر كل من الزوجين الآخر بما هو واجب في الشريعة الإسلامية قولا وفعلا وبذلا قال ابن كثير أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله فينبغي المعاشرة بالمعروف معنى المعاشرة بالمعروف أن تصنع انت لها كما تحب أن, أن هي تصنع لك قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي قال ابن كثير وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسع نفقته ويضاحك نساءه حتى أنه كان يسابق عائشة يتودد إليها بذلك ويجتمع نساءه كل ليلة في بيتي التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان بل كان محسنا لخديجة بعد وفاتها وكان يرسل العطيات إلى صديقاتها ويقول اذهبوا به إلى صديقاتي خديجة إذن يجب على كل إنسان أن يعاشر كل رجل يعاشر زوجته بالمعرف من غير مماطلة ولا كره ما يماطل فالمرأة إذا رأي حقها ينبغي على الزوج ألا يماطل والرجل إذا رأي تحقها ألا تماطل فالمطلو حرام من قبل الزوج أو قبل الزوجة ومن ذلك أنه يجب على المرأة أن تطيع زوجها للاستمتاع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا باتت المراه هاجرة في فراش زوجها لعنتها الملائكه حتى تصبح فان كرهتموهن انتبه لهذه الايه فان كرهتموهن كرهتم ماذا هذه المراه من غير فاحشه عن جمله جديده يعني رجل كره هذه المراه من غير سبب احيانا يوجد صح يوجد من غير سبب فان كرهتموهن لأي سبب من الأسباب من غير ارتكاب فاحشة ولا نشوز قال فاصبروا فاصبر بين الحكمة فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا أي فعسى الله أن يجعل في صبركم عليهن وإمساككم لهن مع كراهتهن خيرا كثيرا لا تتوقعونه في الدنيا والآخرة قال ابن عباس هو أن يعطف عليها فيرزق منها بولد ويكون في ذلك الولد خير كثير قال القرطبي فإن كرهتموهن أي لدمامة أو سوء خلق من غير ارتكاب فاحشة أو نشوز فهذا يندب فيه إلى الاحتمال فعسى أن يؤول الأمر إلى أن يرزق الله منها أولادا صالحين قال ابن الجوزي قال ابن عباس ربما رزق الله منهما ولدا فجعل الله في ولدها خيراً كثيرة. يقول ابن جوزي وقد ندبت الآية إلى إمساك المرأة مع الكراها ونبهت على معنين المعنى الأول أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح فرب مكروه عاد محمودا ومحمود عاد مذموما والثاني أن الإنسان لا يكاد يجد محبوبا ليس فيه ما يكره فليصبر على ما يكره لما يحب انتهى وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنه ان سخط منها خلقا رضي منها اخر قال النووي معناه انه نهي اي اي ينبغي الا يبغضها لانه ان وجد فيها خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضيا بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك قال السعي رحمه الله هذا الإرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام للزوج في معاشرة زوجته في الحديث لا يفرك من أكبر الأسباب والدواعي إلى حسن العشرة بالمعروف فنهى المؤمن عن سوء عشرته لزوجته والنهي عن الشيء أمر بضده وأمره أن يلحظ ما فيها من الأخلاق الجميلة والأمور التي تناسبه وأن يجعلها في مقابلة ما كره من أخلاقها فإن الزوجة إذا تأمل ما في زوجته من الأخلاق الجميلة والمحاسن التي يحبها ونظر إلى السبب الذي دعاه إلى التضجر منها وسوء عشرتها رآه شيئا واحدا أو اثنين مثلا وما فيها مما يحب أكثر فإن كان منصفا غض عن مساوئها لضم إحلالها في محاسنها وبهذا تدوم الصحبة وتؤدى الحقوق الواجب المستحبة وربما أن ما كره منها تسأى بتاديله أو تبديله إلى آخره يقول بالعشور وهذه حكمة عظيمة إذ قد تكره النفوس ما في عاقبته خير فبعضه يمكن التوصل إلى معرفة ما فيه من الخير عند غواص الراي وبعضه قد علم الله أن فيه خيرا لكنه لم يظهر للناس قال سهل بن حنيف حين مرجعه من صفين اتهم الرأي فلقد رأيتنا يوم أبي جندل لو نستطيع أن نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددنا وقد قال الله تعالى في سورة البقرة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والمقصود من هذا الإرشاد إلى إعماق النظر وتغلغل للرأي في عواقب الأشياء وعدم الاغترار بالبوارق الظاهرة ولا بميل الشهوات إلى ما في الأفعال من ملائم حتى يسبره بمسبار الرأي فيتحقق سلامة حسن الظاهري من سوء خفايا الباطن يقول ابن القيم رحمه الله ثم ذكر قوال جميلة ابن القيم من فوائد الآية تحريم إرث النساء ما نعيد إرث النساء هنا بالآية نعم نعم أقرباء الميت فبعضهم يمنعها من الزواج أو يزوجونها من يريد يتصرفون فيها على حسب ما يريدون فيها تحريم عضل المرأة بغير حق لتفتدي بنفسها ما هو العضل أبو أمر المنأ وقلنا حكمه حرام ولا يجوز متى يجوز زيد أتت شعر. وفيها وجوب المهر بالنكاح وفيه أن المهر حق للمرأة، وفيه أن سوء العشرة مبيح لعضل المرأة لتفتدي نفسها، وفيه وجوب عشرة الزوجة بالمروف، وفيه الإشارة إلى أنه ينبغي للزوج أن يصبر إذا رأى من زوجته ما يكره، وفيه أنه لا يعلم عاقب الأمور إلا الله، وفيه ينبغي دعاء الله والاستخارة عند الإقدام على أمر من الأمور التي لا يعلم عاقبتها، لأنه سبحانه يعلم كل شيء. نكتفي بهذا الله تبارك وتعالى عالم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إيه نعم بس من الله أجيب.